ووفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصدوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل, الجاهل أغنياء من التعسف فاعرفهم بشيما هم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنيار شلا وعلانية فلهمون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 وإنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه نوعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب نارهم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كثار نسين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآمنوا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 فإن لم تفعلوا فاذلوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تضرمون وإن كان ذو عشرة فنظرة إلى ميسرة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 تداينتم بديه إلى أجر مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتبنا يكتب ما علمه الله فليد بواليمن الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمن له فليملل وليه بالعدل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 ولا ياب الشهداء إذا ما يدعوا ولا تشأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله ذلكم أقصط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى وَادْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تَجَاوُزٌ حَاضِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ كَلَّا إِنَّ عَلَيْكُمْ وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار وكاتب ولا شهيد وإن تسألوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء علی